بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم اللهم من علينا بتدبر وفقه والعمل به يا كريم الحديث عن القرآن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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم احبتنا الكرام الى هذه الحلقة الثانية من حلقات برنامجنا القول المؤصل في سور المفصل ضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي امام وخطيب مسجد قباء. في بداية هذه الحلقات نرحب بفضائل الفأل ومرحباً بكم. حياكم الله أستاذ فيصل حيا الله رفقاء الجميع واسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق. اللهم آمين نحن في الحلقة الماضية تحدثنا في مقدمة يسيرة عن تقسيم سور القرآن والحديث عن المفصل وهذه التسمية وبعض تقسيمات كذلك المفصل في القرآن الكريم اليوم نبدأ على القول المختار في الحلقة الماضية ببداية سور المفصل حيث يبدأ بسورة قاف لعلنا نتحدث عن فضل هذه السورة في الماحة السريعة قبل أن نتحدث عن مضامن هذه السورة الحمد لله وبعد سورة قاف سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بها عند مجامع الناس كلاعياد ومثالها وقد جاء عن صحابة رضوان الله تعالى عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في سورة الجمعة حتى تقول إحدى الصحابيات الجليلات أنني ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يقرأ بها على المنبر والمقصود أنها سورة عظيمة تضمنت ذكرى إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ذكر شرف هذا القرآن ومجده ثم ذكرت اختلاف الناس فيه وأدلة البعث والنشور ثم ذكرت ما أهل الفريقين حال أهل الجنة وقبل ذلك حال أهل النار ثم ذكرت ما أثنى الله به على ذاته العلية من قدرته على خلق الخلق في ستة أيام ثم ذكرت بعد ذلك مصير الناس وما إلى ربهم جل وعلا إذن هذه نظرة سريعة على فضل هذه السورة وبعض مضامينها فضلت الشيخ في بداية الحديث عن هذه السورة والحديث عن الآية الأولى قاف والقرآن المجيد هذه الأحرف المقطعة هناك خلاف طويل فيها ولن نقف عند هذه الأحرف ولكن سوف نتحدث عن قسم الله عز وجل بهذا القرآن العظيم المجيد قال الله جل وعلا قاف كما بينتم في خلاف طويل بين العلماء وهي أثبتت في المصحف هكذا وجاءت القراءة متواترة بأن تقرأ ساكنة هي وأضرابها في القرآن والله أعلم بمراده بها وإن كنت أميل إلى قول بعض المتأخرين أنها أشبه بفواتح الكلم بالأحرف التي يؤتى بها لفواتح الكلم كقول القائل ألا بلا وأضراب ذلك وعلى العموم يعني ليس في المسألة جزم أما قول الله جل وعلا والقرآن المجيد فهذا قسم من ربنا جل وعلا فالواو أو القسم بالاتفاق واقسم الله جل وعلا بالقرآن ومجده وصفه بأنه مجيد هنا نتريث قليلا في قضية ينبغي أن نؤصل فنعلم أن مجد كل شيء بحسبه فيختلف من شيء إلى شيء فيصح أن نطلق كلمة مجيد على أشياء كثر لكننا لا نقصد في المعنى شيئا واحدة لاختلاف تلك الأشياء فلما نقول أن الله جل وعلا يقول وقوله الحق والقرآن المجيد فإن مجد القرآن منبثق عن أمور أعظمها وهذا أجلها أنه كلام الله حتى يعلم هذا نعلم نحن جميعا أن الأنبياء والرسل والصالحين ومن وفقهم الله لأن يبلغوا عن الله ما زالوا منذ أن كانوا يذكرون الناس فيختارون طيب الألفاظ وجليلها وأقرب المعاني يقدمونها إلى الناس هذا جهد عظيم لكن هذا الكلم المركب هو كلام أولئك سواء كانوا أنبياء أو كانوا رسلا أو كانوا صالحين أو كانوا وعظة وأضرابهم لكن الفرق بين كلامهم والقرآن أن القرآن كلام الله نعم يشرف قول الإنسان بنيته بقصده بأمثال ذلك لكن فرق ما بين كلام المخلوقين وكلام الله جل وعلا فهذا أعظم ما يمكن أن يعول عليه في بياني لما نعت الله جل وعلا القرآن بأنه مجيد فقال وقوله الحق والقرآن المجيد الثاني أن هذا القرآن هو خاتمة الكتب السماوية فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كان بعضها يأتي بعد بعض فربما نسخ بعضها ما قد جاء في الأول أو كان نازلا لأمة بعينها لا يتعدى نفعه كما قال الله جل وعلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل لما ذكر التوراة فهذا فالتوراة هدى لبني إسرائيل لكن لا يلزم أن تكون على إطلاقها هدى لغيرهم لأنه مخاطب بها أمة بعينها أما القرآن فالله جل وعلا قال هدى للعالمين لكل أحد لأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الأمم والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والقرآن خاتم الكتب وهذا من بواعث القول بأنه القرآن مجيد كذلك من بواعث القول بأن وصف الله جل وعلا الكتاب العظيم بقوله والقرآن المجيد أن هذا القرآن لا يرفع ولا يطبع ولا ينسخ إلا أن تقوم الساعة فإذا ظهرت أصراطها علاماتها رفع القرآن في ليلة وهذا من تزكية الله لكتابه لا يبتذل وإنما يرفع القرآن في ليلة ولا يبقى على الأرض منه منه آية من هنا يعلم من هذه الثلاث وغيرهن أن هذا القرآن مجيد حق وأول الدلائل على أنه مجيد أن الذي أنزله جل وعلا وصفه بأنه مجيد فقال ربنا والقرآن المجيد يبقى أستاذ فيصل هذا القسم يحتاج إلى جواب لكننا نلحظ أنه لا جواب في الآية فعدم وجود الجواب يقدر وأجمل ما يمكن أن يقدر به الجواب أحد تقديرين وهذا نأخذه من أضرابه في القرآن الله جل وعلا يقول ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فيصبح يمكن أن نقول إن جواب القسم هنا تقديره والقرآن المجيد إنك يا محمد لرسول على اعتبار آية ياسين جاء في القرآن كذلك قول الله جل وعلا مثلا حاميم والكتاب المبين ان جعلناه قرآن عربيا. فيصبح التقدير والقرآن المجيد إنه قرآن عربي إنه قرآن منزل كلا الأمرين قابل لكن التقدير لا بد منه ويجعلنا نلتزم بالتقدير أن ما بعد الآية هناك إضراب لأن الله قال والقرآن المجيد بل عجب والإضراب انتقاء ولا يكون هناك انتقاء إلا من كلام المستوفى والكلام والقسم ليس كلام المستوفى لا بد له من تقدير فقلنا بالتقدير حتى نستوفي الكلام فإذا استوفينا الكلام جعل لقول الله جل وعلا بل لها موقعها المعروف المراد أصلا من الآية فقال ربنا جل وعلا والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فالتعجب حاصل من أمرين من وجود نذاره ومن وجود أن هذه النذارة تبوأ بها قام بها شخص منهم وإذا أردنا أن نفيد الناس شيئا ولعل هذا يأتي اتباعا أن الله جل وعلا قال منهم أي من العرب لأنهم هم المخاطبون الأولون بالقرآن ومن فرائد العلم في هذا أن الله جل وعلا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم والأمية على الصحيح معناها أمة ليس لها كتاب ولهذا كان اليهود يفتخرون على العرب بأنهم أهل كتاب فلا يرون العرب مستحقين لشيء من الفضل لأنهم ليسوا أهل كتاب ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وجه الدلالة الفرائد هنا أن الله قال هو الذي بعث في الأميين وهنا قال جاءهم منذر منهم أنهما ما من بيت من العرب إلا وكان سببا في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أدلأ بسبب في ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه عبد الله إلى جده عدنان النسب المتفق عليه بين علماء النسب والسير إلا تغرب فإنها لم تدلي بنسب بوالد ولا ولد في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا نصارى أهل كتاب وهذا يبين لك عظمة هذا القرآن وقدرة الله بشكل يعني أوسع كيف أن الله جل وعلا حفظ نبيه أن تدري تغلب بشيء في نسبه حتى يبقى القرآن لأنه حق يبقى حقا هو الذي بعث في الأمين فهذا التعجب الأول منذر منهم والنبي عليه الصلاة والسلام بشير ونذير لكنهم لما كان الخطاب خطابة تخويف خطابة دعوة قوم إلى أن يرجعوا عما هم فيه من الضلالة اقتصر على ذكر أنه منذر قال ربنا بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أي أمر مستبعد لا تطيقه العقول لا تقبله لا تؤمن به لا تصدق به هذا شيء عجيب أيذا متنا يعني هذا تفصيل قولهم وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيف هذه مر معنا كثير منها يعني في دروس مختلفة وهي ظاهرة معنا وهم مرادهم أن هذه الأوصال تقطعت وتلاشت فيما يبدو للعيان وضمحلت في الأرض كما قال ربنا وقالوا أيذا ضردنا في الأرض يا إنا لفي خلق جديد تستبعد العقول عادة أن يعرف مواطنها فكيف بجمعها فلهذا علق الله جل وعلا الأمر بالعلم قال وعندنا كتاب حفيظ وليس المراد أنه لولا الكتاب لما علم لا إنما هذا بمخاطبتهم بعقولهم بمعنى أن الله جل وعلا يعلم أين ذهبت كل ذرة من خلقهم بعد موتهم ولو لم تكن مكتوبة في الكتاب المحفوظ وهذا أمر لا بد من استصحابه وإدراكه وفهمه وإنما عاملهم الله جل وعلا بالنسق الذي اعتادوا أن يتعاملوا به وهو تدوين وعندنا كتاب حفيظ وحفيظ فعيل إما أن تكون بمعنى فاعل وإما أن تكون بمعنى مفعول فإذا قلنا بمعنى فاعل فيصبح المعنى أن هذا الكتاب قائم بإحصائه ما كلف بإحصائه وإذا قلنا بأنه مفعول فيصبح المعنى بأن هذا الكتاب محفوظ لا يمكن لأحد أن يغير فيه أو يبدل وأن هو فيه سيقع لا محال ولا سبيل ولا سلطان لأحد عليه وكل المعنيين صحيح وكل المعنيين صحيح يعني اللغة تحتمله والمعنى لا يتعارض فيه وعندنا كتاب حفيظ ثم جاء إضراب في الأول قال بل هنا جاء إضراب آخر وهو قول الله جل وعلا بل كذبوا بالحق لما جاءهم واختلف في تفسير كلمة الحق هنا قيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا أظهر وقيل إنه القرآن وقيل الدين كله، هو لا يوجد هناك تعارض كبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين وجاء بالقرآن عند ربه لكن فلنقول إن المقصود النبوة فمعجزاته صلى الله عليه وسلم أدلة نبوته ظاهرة لا تحتاج إلى دليل سواء كانت أيامه الخوالي قبل أن ينبأ سيرته العطرة أيامه النظرة محامده فيهم كونه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب مع ذلك أتى بهذا القرآن المعجز هذا كله من الدلة الظاهرة التي أتاها الله نبيه لتثبت صدق نبوته فتكذيبهم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع ما هو معه ما هو فيه من التأييد من الله تبارك وتعالى إنما دلال على التكذيب والاستكبار ومراد البعد عن الحق بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أي في أمر مختلط مضطرب يرتاب بعضهم فيه ولا يثبتون فيه على جادة معينة بعد ذلك انتقل الخطاب في القرآن إلى مخاطبة هؤلاء المكذبين إلى أن يروا هذه السماوات العظيمة وهذه الآيات الظاهرة في خلق الله عز وجل قول الله جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رباسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج هذا إخبار عن الآيات الظاهرة التي لا ارتياب فيها التي لا يستطيعون أن يقولوا إن الله جل وعلا لم يخلقها لا تستطيعوا أن تجحدها أعينهم ولا أن تنكرها قلوبهم فهي ظاهرة بينة شاهدة على قدرة الله تبارك وتعالى وقول الله جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم هذا يمكن أن يقال إنه استصحاب عدم الكلفة والمشقة لا نكلفكم شيئا محالا ولا امرا مستعصيا. إن أحدكم لو وقف في مكانه ونظر إلى ما هو أعلى منه لنظر إلى السماء فالأمر قريب أن يتداول لكن القلوب إذا صرفت عن الطاعة ما كان لها أن تؤمن وهذا يجعل المؤمن في مثل هذه الآيات وهو يقرأها يعلق قلبه بالله فلم يكن خافيا على قريش وعلى المكذبين منها أن ينظروا إلى السماء أو إلى الأرض أو إلى الجبال الرواسي تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك على كثب الزبر جدي شاهدات بأن الله ليس له شريك وهذا كانوا يقرون به لكنهم صرفوا عياذا بالله عن الطاعة وليأمر ما عظيم فسؤال الإنسان ربه جل وعلا الهداية وهو يقرأ هذه الآيات هذا من دلائل تدبره لفهم القرآن العظيم وفهمه وإدراكه فهل كان خافيا على أبي جهل وأضرابه أن ينظر إلى السماء إلى الأرض إلى الجبال بل عاشوا سنين قبل أن يقوموا يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة وهم يتأملون خلقها ويرونها صباح مساء لكنه لما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام من عند خالقها من عند باريها انكروا وجحدوا لأمر ما في قلوبهم يهدي الله لنوره من يشاء سأل الله عز وجل لنا ولكم ولمستمعين الكرام الهدى والسداد وأن يرزقنا الله عز وجل الهداية والتوفيق في تدبر هذه الآيات وتدبر القرآن العظيم شكرا لكم أحبتنا الكرام في ختم هذه الحلقة وكذلك الشكر الموصول للشيخ صالح بن عواد المغامسي على أن كان معنا في الحديث على أوائل سورة قاف شكرا لكم في ذلك الشيء حياكم الله الله لنا ولكم إلى أن نلتقي بكم أحبة الكرام في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته